يوم الحج الأكبر أن الله غريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجب الله وبشر الذين كفروا بعذاع أليم إلا الذين ينبصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأثموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقطوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم وقعدوهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رفور رحيم وإن أحد من المشركين التدارك فأجده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك لأنه القضم لا يعلم